ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِن بَعْدِ نُغْمٍ أَمَنَةً عَاسٍ يَغْشَطَ طَائِفَةً مِنكُمْ وطائفة قد أهمتهم أن فسهم يظنون بالله غير الحق وأن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 وَلْيَعْلَمِ الثَّانِيَ اللَّهُمَّ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمْحِصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَقَالُوا لِأَشْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُلَّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيدَعَ عَلَى اللَّهِ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرته من الله ورحمه خير مما تجمعون